يا ناقتي لا تجزعي من زهر وشمري قبل طلوع بخير روح واخاير الساب يا مالك النعيم معايا والنور اياد حسين يا ايان سيد على العنايين سأل إليه